الله انه يعلم جهرا وما يخفى وان ييسرك لليسر فاذكر ان نفعت الذكر سيذكر من يحشا وايات جنها الذي يصل النار الكبرى ثم لا